يا يحيى خذ الكتاب بقوته واتيناه الحكم قديم وحنانا من لدننا وزكاة و تقيا قيام وبروا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 ولنجعله آية للناس ورحمة منا ورحمة منا وكان أمر مقضية فحملته فتددت به مكان قطيع فأجاه أهل المخاض إلى جزء النقله قالت يا ليسني نمت قبل هذا وكنت نسيا منفيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رقبا جريا